والإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورتي القمر والواقعة تلاها علينا القاري الشيخ محمد رفعث وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المسمى محمد عبد السميع حسن من حي العباسية بمدينة القاهرة سجلت هذه تلاوة من نزل صاضي الباشا بالمدينة القاهرة في فترة الثلاثين ميليات اخوة اليمان حتى يضمن لقاء اخر ان شاء الله لكم تحيات احمد حسني واحمد علي من الهندسة الابعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التسبيلات النابرة برنامج يعده ويقصده